القسم الثامن هذا هو أن يخصص النص بالنص وهو ينقسم إلى قسمين. يخصص النص بالنص وهو ينقسم إلى قسمين. عندنا كتاب وعندنا سنة. عندنا كتاب وعندنا سنة. الكتاب ينقسم إلى قسمين. إما أن يخصص الكتاب الكتاب نفسه، وإما أن يخصص بالسنة. يعني القرآن، اما أن يخصص بالقرآن مثله. او يخصص بسنه هذا القسم الاول القسم الثاني السنه اما ان تخصص بسنه مثلها او ان تخصص ليش في هذه اربعه اقسام في قسم واحد ولو جعلناها مستقلة واضفناها الى الثامن كم يصير احدا عشر يصير احدا عشر لانه على اساس انه النطق القسم الثامن لا بد ان يكون هو النطق ويوقع ان توصل الى اثنين عشر لا بأس <تصفيق> طيب ناخذها واحدا واحدا الاول تخصيص الكتاب بالكتاب وهو ان يأتي لفظ عام في القرآن ثم يأتي لفظ مستقل ويخصص هذا اللفظ العام ما مثاله مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربطن بانفسهن ثلاثة قروع هذا لفظ عام قوله المطلقات هذا لفظ يشمل جميع أنواع المطلقات، سواء كانت المطلقه مدخولا بها أو غير مدخولا بها، وسواء كانت حاملا أو غير حامل. ما تفهمون هذا من النص؟ يعني نقول أي امرأة طلقت تتربص ثلاثة قروء. هذا من حيث إطلاق اللفظ أو عموم اللفظ لكن نقول هذا العام مقصود. قص بماذا؟ قص بأمرين. المدخل بها والحامل فالحامل في قوله تعالى و كنا اولاد حمل فاجلهن ان يضعن حملهن فاذا الحامل لا تدخل في هذه الايه مخصوصه فعلى هذا لو طلقت الحامل وبعد ساعة من طلاقها وضعت الحمل هل نقول لا تربص لثلاثه اشهر ما تتربص ثلاثه أشهر. طيب لو طلقت الحامل وهي في الشهر الثالث ونحن قلنا ستربط ثلاثة قروء المطلقة يعني سيكون شهرين ونفش تقريبا والحمل لن تلزه إلا بعد ستة أشهر تقريبا من الطلاق فنكون زدنا في العدة والله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة قروء نقول هذه مخصوصة بإيش الحامل مخصوصة ما في العموم لأن الله يقول وإن كنا أولاد الحاملين فأجلهن أن يضعنا حاملهم. متى ما وضعت الحمل خرجت من عدة سواء طارت المدة أو قصرت غير مرتبطة به بالحيض غير هذا التخصيص الاول المدخول بها غير مدخول بها مخصص حيض رجل تزوج امراه عقد بها لكن لم يدخل عليها ولم يختلي بها فطلقها فماذا نقول له هل تعتد هذه المراه ثلاثه قروء من على قول تعالى والمطلقات تطهرن مائه حيضه ثلاثه قروء وتكون هذه مطلقه تحتسم المطلقات نقول لا الغير مدخول بها ما تدخل في هذه الآية لماذا؟ لأن الله يقول يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تأثدونها فاذا المرأة إذا لم يدخل بها فقط مجرد عقل ولم يدخل بها الزوج فإنه إذا طلقها لا عده عليها فتكون مقفوطة من هذه من هذه الآية إذا آية هنا مخصوصه بإيش؟ وبي وبالغير مدخول بها هذا مثال على إيش؟ هذا مثال على المخصص تخصيص الكتاب بإيش؟ تخصيص كذلك أيضا قوله تعالى مثال آخر قوله تعالى ولا تنكحوا ولا, ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا فهنا نهي عن نكاح إيش؟ فكل مشركة لا يجوز لكاحوها. هذا لفظ عام طيب إذا أردت أراد الشخص أن يتزوج كتابية فان نقول له إن الله يقول ولا سنقف المشركات حتى يؤمن وهذه مشركة فلا يجوز. نقول نعم اللفظ عام جميع أنواع المشركات ما عدا أهل الكتاب فهم مخصوصون بهذا بالجواز لماذا؟ لأن الله يقول نعم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهم فهنا دل على جواز النكاح بايش نكاح المحصنات من أهل الكتاب هذا دل على تخصيص أهل الكتاب من عموم المشركين فحينئذ لا باس أن تتزوج الكتابية هذا مثال ايضا على تخصيص الكتاب بالكتاب بقي عندنا القسم الثاني وهو تخصيص الكتاب بالسنة يعني تخصيص القرآن بالسنة مثاله احد يعرف مطلق يعني هذا لا باس قد ندخل في باب العام على ان العام والمطلق بمعنى واحد فيكون الرضاع واخواتكم من الرضاعه فان ارضعنا لكم فلفظ الرضاع جاء عاما مفهومه ان الرضاع يحرم سواء كان واحده او اثنتين او ثلاث او اربعه او عشرين او ثلاثين لكن السنه هنا خاصه الرضاع بايش بخمس رضاعات خمس رضاعات لكن نريد مثال اوضح من حاجة. هذا هذا قد يدخل في التقييم وقلت لنا ميتتان ودمان كان الحديث ضعيف نريد حديث ضعيف ها هو صح كمثال كمثال صحيح لكن نقول على اساس ان الحديث ضعيف لا دانيه دانيه فادم من كابو أصله فعل نعم أصل الفعل العنب حديث العنبرة هذا في مصدر وحديث هو ما ماء ونحل ميتك نعم. نعم هذا مثال قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم من ذكر نجل حظكم فقوله يوصيكم الله في أولادكم هذا يشمل جميع جميع الأولاد لفظ عام فيفهم منه أنه لو مات رجل وكان ولده كافرا فإنه يرث قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حضرهم دائما لكن نقول هذا اللفظ العام مخصوص بإيش مخصوص بنصطي النص الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروع البقاري والسلم لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلمة لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلمة هذا خطة لفظة أولادك, أولادك. كذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورد والله يقول يوصيكم الله في أولاده النبي صلى الله عليه وسلم مات عنده اولاد مات عنده فاطمه طالبت بايش لالكه لكن هذا مخصوص بايش الايه مخصوصه بايش بالانبياء ان معاشر الانبياء لا نورد, لا نورد. هذا مثال تخصيص الكتاب بالسنه طيب ننتقل الى النوع الثاني وهو السنه بس السنه تنقسم الى قسمين تخصيص السنه بالسنه وتخصيص السنه بالكتاب طيب تخصيص السنه بالسنه ما مثاله أحد احد يذكر يعني لفظ في السنه مطلق جاء لفظ اخر لفظ عام جاء لف مخصص له مخصص لايش هو الثلث تدقيق نعم قد يقول هذا لكن اوضح من ما حق مرئ واسمه له شيء يوصي فيه أو يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده إلا وصيته مكتوبة عنده وهنا أمر بكتابة الوصية له شيء يوصي فيه فهذا عام هذا عام ويخصص بإيش لا وصية لا وصية لوارد لكن ممكن نجعل هذا الأوصية لوارد مخصص للكتاب يصير اوضح في قوله ان ترك خيراً الوصية الوالدين والأقربين يكون تفسته هنا اوضح أولي. نعم. فيما تقد السماء العشوف، فيما تقد السماء العشوف، هذا الأفعان يفهم منه. سواء كان هذا المسقي كثيرا أو قليلا سيا لو كان عندي أرض, أرض مترين في مترين وتقتها السماء فيها العشر هذا مفهوم الحديث سواء كان كثيرا أو قليلا نقول هذا مخصوص بالحديث الآخر وهم صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل على أن ما كان أقل من الخلسة أو سف لا شيء فيه ومعروف أن الوثق هو ستون صاعا الوثق يبلغ ستين صاعا فاضرب ستين في إيش في كم يضرب ستين في خمسة يظهر عندك النصاب تمام؟ يظهر عندك النصاب وهو ثلاثمائة ثلاثمائة صاع ثم بلغ ثلاثمائة صاع بأكثر هذا النصاب المقايا يكون فيه البشر. وما كان أقل فلا فيه فهذا سنة خصصت بإيش خصصت بسنة طيب بقي معنا القسم الثاني سنة, سنة خصصت بالكتاب الحقيقة أن هذا القسم بعض أهل العلم يقول لا نعرف فيه مثالا سليما ويجزمون بهذا أنهم لا يعرفون فيه مثالا سليما هو من قال بهذا من المتأخرين الشيخ شيخنا الشيخ محمد المعتمين في كتابه يقول لم اجد له مثالا سليما لكن نقول هناك أمثلة قد تكون سالمة عن المعارضة مثاله ما ذكره الأخ وهو قوله صلى الله عليه وسلم امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمعنى هذا أنه مأمور مقاتلة بشط ان يقول لا إله إلا الله وما عد ذلك لا يقول إما أن يقولوا لا إله إلا الله أو يقتلون هذا لفظ ايش لفظ عام يقولون هذا اللفظ عام مخصص بالكتاب وقوله تعالى حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون فاذا اللفظ هنا ليس على عمومه فاما ان يقولوا لا اله الا الله واما ان يعطوا الجزيه فلا يفهم منه انك تقاتلهم فاما ان يقول لا اله الله او تقتلهم لا اما ان يقول لا اله الا الله او يقول الجزيه فاذا ابو الجزيه وابو الشهادتين حينئذ يقتلون. فهذا مثال تخصيص السنه في الكتاب هل هناك مثال اخر في هذه المساله احد يذكر لا احد هناك مثال مر عليه لكن لا يحضرني الان والمثال الاول كافي في بيان هذه المساله إذن هذه الأمور الثمانيه كلها من المخصصات المنفصلة عند الأصوليين